مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صَرٌّ أَصَابَتْ حَرْثًا قَوْمًا أَصَابَتْ حَرْثًا قَوْمًا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 وَالدُّمَعُ عَنِ الْتُّمْ قَد بَدَتْ فِي الْبَغْضِ مِن أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَد بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ هَأَ أَنتُمُ يُحِبُّونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ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 إِ اللهَّه بِمَا يَعْمَلونَ مُحيّق وَإِذْ غَدَْتَ مِن أَهْلِكَةُ بَوء المُؤْملين مَ قاعدَ للِلْقتَ واللهُ سَنعٌ